Thank <laughs> you.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 خلق منها زوجها أبثت منهما ريالا من كثيرا ونساء تتق الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا في الذين الله وقلوا قولا سديدا تصلح لكم أعمالكم ويقل لكم ذنوبكم أما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمر محدثاتها فضل من فضل يسر الله أمرك أتشرق الشر محمد على العين الرأس خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بلعة ضلالة كل ضلالة في النار ثم أما بعد ليلة إن شاء الله كما تعودنا في آآ كل خميس السلام عن في علم آآ الحديث آآ من البحث الذي جمعناه وهذا هو رابط البحث بحث البيان الأثيث في قواعد علم الحديث إن شاء الله حتى يتم تحميله هو أفضل البحث كما ذكرنا وذلك كتابة ما به من تعليقات مهمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله مع القاعدة الأولى لأن ما سبق كان مقدمة ما سبق في البحث كان مقدمة في الكلام عن خبر خبر المتواتر وخبر الأحاد وحجية خبر الأحاد وذل على ذلك ثم اليوم إن شاء الله نبدأ الكلام عن القاعدة الأولى وكنا قد أعطينا عنها مقدمة في الزوار في الماضي وهي قاعدة خبر الأحاد حجة في الاعتقاد خبر الأحاد حجة في الاعتقاد كما سبق ذكرنا أن خبر الأحاد هو الخبر الذي يرويه. عدد لم يصل إلى حد التواتر لأن الخبر إما يكون متواترا أو يكون أحد فالمتواتر يرويه جمع عن جمع يستحيل في العادة أن يتواطعوا على الكذب كما سبق وبينا أما خبر الأحد فهذا يرويه عدد من الرواء لم يصلوا إلى حد التواتر وهذا كما ذكرنا يعني وضحناه بالتفصيل في المحاضرات السابقة في المحاضرات السابقة خبر الأحد حجة أي دليل لا يسعى المرء أن يرده في الاعتقاد الاعتقاد إحنا عندنا أصول وفروع عندنا أمور علمية وأخرى عملية عندنا أمور خبرية وأخرى طلبية فمسائل الشرع يتم تقسيمها ب. ليس من باب أنه أن الأصل يؤخذ الفرع يتهون فيه إنما تقصيبا باب التوضيح فقط وإلا فالكل شرع وقد قال تعالى خذوا ما أتيناكم بقوة خذوا ما ما من سيعرمون توجب على المرء أن يأخذ بكل ما صح في شرع النبي صلى الله عليه وسلم فحينما نقول أصول الف... أصول الفروع الأصول هي مسألة اعتقادية وعليكم السلام ورحمة الله فالأصول مسائل اعتقادية الفروع المسائل العملية من الطهارة والصلاة والصيام وأيضا تسمى مسائل خبرية ومسائل عملية أو تسمى مسائل خبرية ومسائل طلبيه إلى آخر ذلك خبر الاعتق خبر الأحد حجة في الاعتقاد لما ذكرنا في قاعدة الباب مسائل الاعتقاد لأن المخالفين إنما شوشوا في هذا الباب شوشوا في مسألة الاعتقاد يعني هم في مسائل الفروع من الطهارة والصلاة والصيام يقولون نأخذ بخبر الأحد إنما في باب الاعتقاد وهذا أخطر قالوا لا نقبل في مسألة الاعتقاد من توحيد والأسماء والصفات والحوض والشفاعة وغير ذلك قالوا هذه دعاة بطلة سوف يعني نذكر الآن الرد عليها قالوا في مسألة الاعتقاد لا نقبل فيها إلا القرآن وما تواتر من السنة وعليه في الخبر الأحد إذا كان في باب الاعتقاد قالوا لا, لا نقول به ولا نأخذ به وهذه كما سنذكر أصل المسألة فيها هو أنهم لما أرادوا أن يردوا ما يخالف أهواءهم وهواهم من مسائل الاعتقاد كأسماء الله وصفاته ومسائل الحوض والشفاعة فلما أرادوا أن يردوا ويدفعوا هذه المسائل العقادية لم يجدوا إلى ذلك سبيلا إلا بهذه الدعوة الباطلة لذلك كما قال أحد السلف أن أهل البدع فعيتهم الأثار أتعبتهم الأدلة فعجزوا عن ردها فلجأوا إلى تضعيفها وتأسيس هذه القواعد الباطلة في قولهم أن خبر الأحد لا يقبل في باب الاعتقاد ومن شاء الخطأ عند هؤلاء من شاء الخطأ واحفظوا هذا جيدا فإنه ضابط مهم من شاء الخطأ عند هؤلاء أنهم يعتقدون ثم يستدلون يعتقدون ثم يستدلون أما صاحب الحق الذي يسعى إلى النجاة في الدنيا قبل الآخرة فالأمر عنده مختلف طالب الحق طالب العلم طالب السنة يعتقد أولا يستدل اولا. وبناء على الأدلة التي صحت عنده يبني عقيدته يبني عقيدته يقول صاحب الهوى صاحب الهوى إنما يعتقد اولا وعليكم السلام يعتقد أولا أمورا ما ثم بناء على ما اعتقد وترصخ عنده يقبل ما الأدلة التي توافق هوى ويرد ما يخالف هوى لأنه اعتقد أولا قبل أن ينظر في الأدلة الشرعية أسس له عقيدة من بنات أفكاره ثم بعد ذلك يأتي إلى الأدلة ينظر بعد ذلك في الأدلة فما يوافق هواء يأخذ به وما يقالف الهوى يرده أما طالب العلم طالب الحق طالب السنة فالأمر عنده مختلف فالأمر عنده مختلف طالب الحق طالب العلم إنما يعتقده إنما يستدل أولا بمعنى ينظر في الأدلة وبناء على ما صح عنده من أدلة يبني عقيدة، يبني عقيدته وكما سأأتي أننا أن وعلي السراج أن كذو أننا صدرنا الباب بهذه القاعدة التي هي أول قاعدة في بحثنا. وعندكم رابط البحث هذا الموجود أمامكم أننا نقول أن خبر, خبر الأحاد حجة في الاعتقاد نذكر اولا أدلتنا على ذلك ثم نذكر اللوازم الباطلة لمن قال بأن خبر الأحاد ليس حجة في الاعتقاد وعليه السلام ورحمه الله وبركاته معذره فقط احنا يعني دخول الدرس يعني لابد ان يكون في الموعد فالتاخير هذا يعني يشتت الذي يدخل متاخرا نحن نعلم حرصكم على الخير ونعلم قدر اهتمامكم بالدروس العلمية ولكن فقط موضوع الموعد اللهم صل على الله, صلى الله عليه وسلم. أكثر من على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما يقول النبي صلى الناس بي أكثرهم علي صلاة أول الناس بي أكثرهم علي صلاة وفي في الحديث الآخر لما قال رجل للنبي أجعل لك صلاتي كلها أي أكفر عليك من من قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك فقال شيخ الإسلام بقدر ما تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكفى همك ويغفر ذنبك فاللهم صلي وسلم على النبي وعلى آله وصحبه وسلم السلو نقاطع أظن هذا عندكم فقط فعدثي الصفحة الصوت بيقاطع عندكم فقط الله الصفحة إذن مع القاعدة الأولى فقلنا كما ذكرنا أعطينا عنها فكرة في المرة الماضية خبر الأحد حجة في الاعتقال. نقول من أدلة هذه القاعدة قوله تعالى كما ذكرنا لأننا نعيد عليكم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل ثرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينظروا قوام إذا راجعوا إليهم لعله يحذروا قلنا تدبروا في هذه الآية ففيها أكثر من وجه من وجوف الدلالة على أن خبر الآحد حجة في الاعتقاد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته موعد الدخول مشكوري الدرس يكون الحديث عشر ليلا فنود إن شاء الله الحفاظ على الموعد جزاكم الله ف فهذه الآية فيها أكثر من وجه وعليكم السلام وحضر وبركاته. وما كان لينفروا كاف فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة الطائفة تطلق على الواحد فصاعدا فهنا الله جل جوز للمرء ولو كان للناس ولو كان شخصا واحدا أن يذهب في طلب العلم ثم وثم يتفقه في الدين وقبله ليتفقه في الدين الدين اسم جنس يعوم العلميات والعمليات يعم الاصول والفروع يعم الخبريات والطلبيات يعم الاعتقاد ومسائل العمل مسائل العمل لقوله يتفقه في الدين قال ولينذر قومهم ولينذر قومهم أيضا وجد الدلاله في ذلك على أن خبر الآحد حج في الاعتقاد أن الله عز وجل جعل خبر الواحد الذي ذهب فتعلم ثم عاد إلى قومه جعله انذارا لهم فلو لم يكن خبره حج لو لم يكن خبره حج لما صار منذرا لهم لو لم يكن خبره حج لما صار إنذارا لهم لقوله تعالى ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحضرون فكذلك في قوله يا أيها الذين اهملوا إن جاءكم فاسق بنبأ وجه الدلالة أن الله عز وجل لما حضرنا من قبول خبر الفاسق دل على وجوب خبر العدل وقوله بنبأ يعم هذا النبأ نبأ الاعتقاد ونبأ الفروع فيكون ايضا هذا فيه عموم للنص لقوله بنبأ فهذا نكر في سياق الشرط يفيد العموم وكذلك في قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسول, أو رسول هذا واحد شخص واحد فلما علق الله تبارك تعالى منع العذاب على الذي لم يأته رسول و علق العذاب على من جاءه رسول دل أنه بمجيء الرسول ولو كان واحدا تقام الحجة تقام الحجة وعندنا أيضا في قولي تعالى سوره أمو الياسين وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى ماذا قال هذا الرجل الذي جاء من اقصى المدينه يسعى هل جاء ليعلمهم نواقض الوضوء هل جاء ليعلمهم أحكام بيع والشراء إنما قال يا قوم اتبعوا المرسلين وبما أمر المرسلون أمروا بأمور الاعتقاد يدعون إلى الله إلى توحيد الله إلى نبذ الشرك فقوله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى دل ذلك على أن هذا الرجل بقوله تقام الحج وفي قوله أيضا كل ذلك أدل عندكم لما يكون شاء الله في حواشي أو في زوائد نخبركم لي معنا قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما أتاكم ما من سياغ العموم وما أتاكم تعم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من مسائل الاعتقاد ومن غيرها كما ذكرنا أن الشرع فيه أصول وفيه فروع فيه عمليات وفيه علميات فيه خبريات وفيه طلبيات كل هذا التقسيم نفس المعنى وحينما نقسم الشرع إلى هذه التقسيمات ليس هذا تقليلا من أهمية الفروع إنما هذا التقسيم لتقريب الفهم لتقريب الفهم ومن السنة أيضا على أدلة على ومن, ومن أدلة السنة الدالة على أن خبر الواحد حجة في الاعتقاد قوله صلى الله عليه وسلم وهذا ليس عندكم فاكتبوه منستن قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن نبي نبي قبل ذكر منها قال وكان النبي أي ممن كان قبله صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة قال وبعثت إلى الناس كافة وبعثت إلى الناس عامة فقوله وبعثت هذا أحد إلى الناس عامة فلو لم يكن خبره وهو أحد صلى الله عليه وسلم لو, لو لم يكن خبره حجة لما قام به الانذار لو لم يكن خبره حجة لما قام به الانذار الذي من أجله يبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا في قصة قوم نوح يوم الخيامة تأتي الأمم الوحيدة للأخرى فيؤتى بقوم نوح يقال ألم يأتيكم نوح يقول ما ما أنا من أحد نعوذ بالله نعوذ بالله كذب على الله حتى في العرصات عاشوا في الحياة يكذبون كما يتنفسون حتى عند العرض على الله جل أمام الله يكذبون مع الكذب حتى النهاية يا بالله يقولون ما جاءنا من, من من رسول يقول نوح علماتكم يقول من هذا الرجل هذا نرى لاول مره مرة كاذب على الله كذب على رسول الله فيقول نوح عليه السلام ألم أخبركم ألم أحذركم يقول ما جاءنا من الرسول فهنا وجه الدلالة وجه الدلالة أن الأحاد كانوا عليه السلام لو لم يكن خبره حجة لقال قومه نعم جاءنا ولكن هذا أحاد والاعتقاد لا يقوم بخبر الأحاد فلما عادلوا عن ذلك إلى الكذب دلت ذلك على أن خبروه حجه ولكن هم طرحوه من باب الكذب نقول مرة أخرى بمعنى إيه؟ لما قيل القوم نوح الم يأتكم نوح نوح هذا عشرة ولا خمسة ها نوح واحد فقط عليه السلام فلو لم يكن خبر فلو لم يكن خبر الأحد حج في باب الاعتقاد لكان ذلك حجة لقوا نوح أن يقول يا رب نعم جاءنا ولكنه أحاد ولقالوا أن هذا الأحاد لا تقوم به الحجة فلما عدلوا عن ذلك إلى طريق آخر وكذبوا على الله دل ذلك أن خبر الواحد تقوم به الحجة ولو كان ذلك في مسائل الاعتقاد ولو كان ذلك في مسائل اعتقاد. وكذلك من السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أحد الرسل بعث معاذا إلى جمن قال يكن اول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فحينما يدعوهم إلى الشهادتين هل هذه مثلا من اداب الصيام؟ هل هذه من مناسك الحج نحن لن من هذه الفروع ولكن نتكلم في مسألة الاعتقاد يضعون إلى الشهادتين بهما النجاة شهادة لا إله إلا الله فهذه ليس فقط مسألة اعتقاد بل هي رأس مسائل الاعتقاد وبعث النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً أبا عبيدة بن جراح إلى اليمن كذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد. قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع منا حديثا فحفظ حتى يبلغه فرب مبلغ احفظ له من سامع هنا يثني النبي صلى الله عليه وسلم ويمدح امرا سمع حديثا فحفظه حتى بلغه فالحديث هذا نظر الله وراء أن سمع منا حديثا حديث هذا ناكر في سياق الإثبات وفيه بالإطلاق حديث في الاعتقاد حديث في الصلاة حديث في الحج فجعل البلاغ يقوم بخبر الواحد سواء في ذلك حفظ حديثا في الاعتقاد في الشركيات في الأسماء في الصفات إلى غير ذلك قوله ندر الله امرأة سمع منا حديثا حديث هذا كما ذكرنا ناكره في صواق الإثبات وفيدي إطلاق فيدخل في ذلك المسائل العملية والمسائل العلمية مع مسائل عملية مسائل العملية اللي هي الطهارة الصلاة الزكاء الحج الصيام أما العلمية اللي هي مسائل الاعتقاد حينما يقال أصول وفروع أصول للاعتقاد الفروع هي المسائل للصلاة والصيام وكذلك حينما يقال مسائل خبرية ومسائل طلبية الخبرية نفس الكلام مسائل الاعتقاد الطلبية هي مسائل العملية إذن هي نفس التقسيم إذن ذكرنا طرفا من أدلة الكتاب على حجية خبر الواحد ولو في الاعتقاد وكذلك طرفا من أدلة السنة وكذلك الإجماع الإجماع نقله لم الشافعي كما في الرسالة قال لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد أي أنه حجة وأيضا نقل هذا الإجماع من النووي في شرح مسلم والأمر الغزالي في المستصفى سفرين والخطيب البغدادي وابن عبد البر هؤلاء أئمة أعلام نقلوا إجماع الأمة على حجية خبر الواحد ونخص بالذكر لفظ الإجماع الذي نقله ابن عبد البر في قبول خبر الواحد في العقائد في الأسماء في الصفات قال ابن القيم قال ابن القيم أجمع أهل الإسلام على رواية أحاديث صفات الله والقدر والرؤية والإيمان وهي أحاديث أحد والله هذا الذي يقوله المخالفون هذا هدم للدين حينما ينقضون وينرفضون أيديهم حينما ينقضون وينرفضون أيديهم من أحاديث الأحاد هذا هدم للدين هدم للأحاديث التي أفادت الأسماء والصفات والقدر واللؤي والإمام كل هذه أحاد أحاد كل هذه كل هذا من, من أحاديث حديث الأحاد فهذا انما اراده هدم الدين فلما عجزوا فلما عجزوا عن رد السنه اثروا هذه الشبهه الباطله وحينما ننظر في الصحيحين وفي كتب السنن وقد ملئت باحاديث العقائد كل دي جلها أخبر احاد أخبار أحاد من أدلة النظر على حجية خبر الأحد، بعد أن ذكرنا أدلة الكتاب والسنة والإجماع من النظر نقول أن الشارع أمر بالدعوه والتبليغ أن نبلغ وأن ندعو الناس وهذا في الحقيقة هو أمر الاستماع بالقبول يعني الشارع يأمر المبلغ سواء كان رسولا أو من يقوم مقام قام الرسول أن يبلغ كما في قول صلى الله عليه وسلم بلغ عنه فهذا في الحقيقة هو أمر للسامع أن يقبل إذ لو كان قول المبلغ ليس بحجة لم يكن للسامع أن يقبل فالأمر بالتبليغ والدعوة إلى الله في حقيقته هو أمر للسامع بمعنى أن الشارع يأمر صاحب العلم يأمر صاحب العلم أن يبلغ الناس فلو لم تكن ولو لم يكن في تبليغه حجة لما كان لتبليغه فإذا ففي حقيقة أمر صاحب العلم أمر صاحب العلم بالتبليغ والدعوة وفي حقيقته أمر لك أيها الثانع أن تقبل ما يقوله هذا المبلغ وهذا العالم وإلا لم يكن لهذا الأمر فائدة. ثم ننظر إلى اللوازم الباطلة لمن يقول برد خبر الأحد في ذلك الاعتقاد من هذه اللوازم الباطلة أن هذا يحدث بلبلة في الدين ويجعل الناس ينقسمون في قبول الشرائع نعطيكم مثلا على ذلك حديث أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا انتهى من صلاته قبل أن يسلم يتعوذ من أربعة، يتعوذ من عذاب القبر، من فتنة المحي والممات، يتعوذ من مسيح الدجال. فهذا هذا التعوذ الذي أمرنا به يشمل على إيه؟ يشمل على أصول ويشمل على فروع. يشمل أولا هذا هذا الحديث أحادي. لو التعود من أربعة هذا من أحاديث الأحاد. لما ننظر في هذا الحديث وفي التعود من أربعة أمور هذا فيه التعود من الدجال والدجال من المسائل اعتقاد وفي التعود من عذاب القبر وهذا عذاب القبر الله ما عذاب القبر ها. لم وأيضا حديث عذاب القبر عذاب القبر أيضا من مسائل المسائل اللي المسائل اللي اعتقاد. من أربعة يشمل على أمور هي من العمليات. و من العلميات. يشمل على أصول ويشمل على ويشمل على فروع. من قولكم برد خبر الأحد في الاعتقاد أن هذا الذي سوف يتعوذ من أربعة في التشهد سوف يتعوذ من أمور لا يؤمن بها ولا يعتقد صحتها. نقول تاني. تمام. قالوا أي المخالفون لا نقبل خبر الأحد في مسألة الاعتقاد. نقول لهم بعد أن نظرنا من أدلة الكتاب والسنة والإجمع نقول أن هذا له لوازم باطلة منها التناقض في قولكم لما؟ لأن سر أمرنا أن نتعوذ من أربع قبل, قبل أن نسلم هذه الأربع منها أمور في الاعتقاد ومنها مسائل في غير الاعتقاد وهذا الحديث أحد فينزل من قولكم أن المتعوذ من أربع سوف يتعوذ من أشياء لا يعتقد صحتها لأنها جاءت بخبر الأحاد كالتعاوذ من الدجال والتعود من عذاب القبر وعليه فائد المصلي كما ذكرنا يتعوذ من أموره أيضا هو في الأصل لا يؤمن بها على قولكم ثم نقول قلتم أن أحاديث الأحاد لا يقبل بها اعتقاد بدعوى أن نوقع هذه الأحاديث قد يصيبه الوهم والخطأ والنسيان نقول هذا كما يقع للراوي في أحديث الاعتقاد فأيضا قد يصيبه الوهم والقطأ والنسيان في أحديث الأحكام فدعاكم دعاء بطير فإما أن تقبلوا الجميع وإما أن تردوا الجميع لذا بنصر بن قيم أن هذا التفريق باطل بالإجماع قال أيضا بن قيم لم تذل الأمة لم تذهب الأمة تحتج بأخبار الأحد في الخبريات، كما تحتج به في العلميات. فهيا تقولون أننا نرد خبر الواحد في باب الاعتقاد بدعوى أن الراوي قد يصيبه الوهم والخطأ والنسيان. نقول فكذلك الراوي أيضا في أحاديث الأحكام قد يصيبه الخطأ والوهم والنسيان. فإما أن تقبل الجميع، وإما أن ترد الجميع. ويضرب إلى عجيب قولهم من هذا التناقض الذي أحدثوه مثلا حديث النيات إنما الأعمال بالنيات هذا حديث في أصله حديث أحد في الطبقة الأولى والثانية والثالثة إلا فابعة حديث ثم انتشر بعد ذلك في أصله هذا حديث أحد وهو يشمل على مسألة عقادية ومسألة فرعية العقادية هي وجوب الإخلاص الإخلاص المنافذ النفاق والشرك وجوب الإخلاص في الأعمال بمسألة عملية من الأصول ومسألة عقضية ويشمل على المسألة الفرعية التي هي استحضار النية عند العمل يعني عندنا عمران إخلاص النية لله واستحضار النية في العمل هذا حديث واحد وهو حديث أحد فيلزم التناقض أن المرء على قولكم بعدا الأخ في خبر الأحد في أحدث الاعتقاد أن المرء في هذا الحديث سوف يستحضر النية ولكن لا يقلص قالوا لأن الإخلاص يؤخذ من الآيات ولا يؤخذ من خبر أحد حينما ننظر إلى أصل قول هؤلاء كما ذكرنا أنهم أرادوا رد السنن أرادوا رد أحاديث الأسماء والصفات والرؤية والقدر والإمام أصل الضرع عند هؤلاء أنهم اعتقدوا ثم استدلوا وصالب الصنة وصالب الحق يستدلوا أولا ثم يعتقد لذلك فهم لما عجزوا عن رد أحاديث الأسماء والصفات وغيرها وعذب القبر والشفاعة عدلوا إلى رد هذه الحديث عدلوا إلى القول بهذه القاعدة التي هي من الضلال بمكان والتي تقول عندهم أن خبر الأحد لا يقبل باعتقاد لذا قال الإمام السمعاني رحمه الله قولهم قال الإمام السمعاني قولهم أن خبر الأحد لا تقبل فيما طريقه العلم وهو المسألة اعتقاد قال هذا رأس شغب المبتدعة يشغبون بهم يشغبون بهم قال هذا رأس شغب المبتدع في رد الأخبار قالوا هذا القول إنما قالوا إن هذا القول إنما يذكره الذين يقبلون أحاديث الصفات وما شابه ذلك قال وهذا القول اقتراضه هذا كلامي من سمعاني قال هذا القول قول اقتراضه القاضية والمعتزلة وكان قاصدوهم منه رد الأخبار رد الأخبار قال وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن عندهم في العلم قدم ثابت ولم يقفوا على مقصودين من هذا القول يعني إيه يعني يقول إذا أردت من إذا رأيت من أهل السنة من يقول بهذه القاعدة لقاعدة رد خبر الأحادي مثال الاعتقاد فهم قالوا ذلك فهم قالوا ذلك بحسن نية فقد تلقفوا ذلك عن المعتزل القدرية مع اختلاف نية الفريقين فالقرار المعتزلة إنما قالوا برد خبر الأحاية في اعتقاد الاعتقاد بنية خبيثة سؤنية وخبث طوية وهي رد أصول الاعتقاد التي عند أهل السنة ثم نختم هذه القاعدة أيضا في الكلام عن الرد على هؤلاء بأن نقول لو سلم ولو سلمنا أن أحاديث الصفات هي أخبار أحاد مثلا وهو حقا من, من أحاديث الأحاد أو جلها هي أخبار أحاد فلا نسلم أنها ظنية بل هذه الأثار للأحاد إذا احتفت بها القراء إذا احتفت بها القراء أفادت العلم النظري كما ذكرنا من قبل أن خبر الأحاد إذا احتفظ بالقراء أفاد العلم النظري أفاد العلم النظري وإذا قللنا في قول هؤلاء انظروا ماذا يلزم أيضا من اللوازم الباطلة لقولهم يلزم من اللوازم الباطلة لقولهم إسقاط أبواب ورؤوس في الاعتقاد وإلا هل الشفعة أخبر أحد هل الشفعة العوفمة هكذا أخبر أحد أحاديث أفضلية ان يستلم على جميع الأنبياء أحاديث أحد أحاديث معجزات النبي صلى الله عليه وسلم اخبار أحد أحاديث العشر المبشرين بالجنة من اخبار الأحد أحاديث بدء الخلق والجنة والنار وصف الجن وصف الملائكة كلها اخبار أحد أحاديث العروج أحاديث أشراط الساعة القلم كل هذه الآثار كلها اخبار أحد فإذا انجر المرء مع قول هؤلاء لا لازم منه أن يرد أصول من أصول أهل السنة في رد أبواب الاعتقاد المهمة لذلك يقول ابن حبان كما في مقدمة الصحيح قال من تنكب من تنكب عن قبول أخبار الأحاد فقد عمد إلى ترك السنن لعدم قال لعدم وجود السنن إلا من رؤية الأحاد معنى قوله أن الذي يقول قول هؤلاء سوف يهدم الدين وإلا, وإلا فأصول أبو الاعتقاد عندنا هي جلها هي من نقل الأحد فالقول ببرد خبر الأحد هذا هدم للدين هذا هدم للدين وكما قال الخطيب البغدادي عن أهل البدع كالمعتزلة القدرية في ردهم لأقبال الأحد قال عجز أهل الكلام عن علم السنن نظروا إلى هذا الكلام البديع قال الخاطب البغدادي عجز أهل الكلام عن علم السنن فزعموا أنه لا يقبل إلا ما تواتر قال وهذا عندنا ذريعة إلى إبطال سنن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا عندنا ذريعة إلى إبطال سنن النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله في المرة القادمة مع القاعدة الثانية خبر الواحد الصحيح يقبل فيما عمّت به البلوى خبر الواحد الصحيح يقبل فيما عمد به البلوى سنعلم ما معنى عمد به البلوى وحكم وقول الحنفية خلاف للجمهور في هذه القاعدة وبيان الراجح مع الأدلة هذا والله أعلى وأعلم ورد العلم إليه أستاً صل الله على النبي وسلم اللهم في لنا ذنبنا أولى وأخرى وفينا ربنا هم الدنيا والآخرة ورد عن أنصدمه والمهجرة لا تنسوا أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من الصلاة علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معرضة علي. الأسئلة تفضل. من أراد أن يستاذن فليتفضل مشكور. نعم إن شاء الله. إن شاء الله. نعم إن شاء الله نبعث إليكم الجدول إن شاء الله الجديد اللي هو إن شاء الله يبدأ أول شهر المحرّم. إن شاء الله في جدول محاضرات مواد جديدة ان شاء الله ان شاء الله هذا الجدول ستكون بدايته ان شاء الله اول شهر محرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته